وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره الجنة أقرب إلى شراك نعل أحدكم والنار مثل ذلك ومعنى الحديث ان انك لا تدري ما هي الحسنه التي يرحمك الله بها ولا تدري أيضا ما هي السيئة التي تعطب بها ويعذبك الله بها فالجنة أقرب إلى شراك نعل أحدكم شراك النعل سيور والنار مثل ذلك أن يمكن أن يفعل المرء الشيء اليسير جدا ويدخل به الجن وأن يفعل الشيء اليسير جدا من المعصيات ويدخل بها النار فطالما أنك لا تدري ما هو العمل الذي يرفعك أو يضعك فلا تستقل عملا إطلاقا لا من الخير ولا من الشر إن ابليس انزل من منزل العز بترك سجدة واحدة امر بها وان ادم عليه السلام اهبط من جنة الخلد بلقمة اكلها وان المرأة اذا سرق ربع درهم ربع دينار يعني ثلاثه دراهم تقطع يده بثلاثه دراهم ولو انه اولج فرجه فيما لا يحل بقدر الانمله قتل اشنع القتلات فما يؤمنك ان تدخل النار بذنب واحد كما سمعت هذه اليد تقطع بربع دينار والكلام ده إذا وصل الحد إلى الحاكم لكن إذا افترضنا أنه سرق وأخفى فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له المسألة فيها تفصيل يعني إذا سرق عفوا أو أصحح العبارة إذا سرق ما يبلغ النصاب ولم يصل إلى الحاكم كان دينا في عنقه يؤديه إلى من سرق منه من حسناته أو يأخذ من سيئات الذي سرق أما إذا وصل إلى الحد إلى الحاكم فلا يحل للحاكم أبدا أن يسقطه حتى لو أسقط صاحب المظلمة مظلمته وعندنا حديث صفان بن أمية عند النسائي وغيره قال كنت نائما في المسجد وتحت رأسي عباء العباء بتاعته عملها من فجاء رجل فاستل العباءة من تحت رأسي فأدركته خذ العباءة مشي جري وراء ادركه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بينما أنا نائم وإذا بهذا رجل استل عباءتي وأخذها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق أن تقطع يد السارق فانزعج صفوان صاحب العباء وقال يا رسول الله تقطع يده في أربعة عشر درهما وهبته له، وهبته وهبتها له خلاص شعيف أنا اعطيتها هدية له لكن لا تقطع يده فقال له عليه الصلاه والسلام هل قبل أن تأتيني كلام ذا كان زمان قبل أن تأتيني إذا وهبتها له خلاص آت المشكلة لكن إذا رفعت الحدود إلى الحاكم فلا شفاعة فيها لأن اقامه الحد في هذه الحالة صار حقا لله تعالى محظاً ما عدش المخلوق له في المسألة حاجه اقامه الحد صارت حقا لله تعالى لا يجوز للحاكم أن يسقطه ابدا حتى لو إن صاحب المظلمة أسقطها عن صاحبه لا. هذه اليد النفيسة تقطع في ثلاثة دراهم ما من الذي يقدم على هذا إلا إذا كان فاقدا لعقله ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا ما ظن أن تبلغ به ما بلغ كلمة كثير ناس ممكن يستهزئوا بالذات الإلهية أو يستهزئوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يستهزئوا بأي أحد من المسلمين ويظن إن هو ظريف ولطيف وخفيف وأضحك الناس وفرفشهم والكلام وما ظنّ أن هذه الكلمة تهوي به في النار سبعين خريفة ليه لأنها من سخط الله هو ده ضيعه وأنزله سبعين خريفة الدكتور يحيى الجمل لما تكلم بكلام الكفر البواح الذي قاله لو ربنا نزل من السماء وخذ سبعين في المية ده يحمد ربنا فجعل للكون الهين جعل للكون الهين ذا كلام كفر مثال تحب الكفر ذي قصة فيها بحث لان العبد قد يقول كلام الكفر ولا يدفر به جاهل لا يدري مواقع الكلام لكن الكلام كفر لا يختلف عليه اثنان ولا ينتضح فيه عن زاد، كلام كفره دي كلمة ممكن تكون من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفا ما كان يظن أن تبلغ هذه الكلمة ما بلغت به فالقصد بالكلام أن النار أقرب إلى شراك نعل الواحد منا وكما قلت في مطلع الكلام إن إبليس أنزل واهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة ومن الغرائب العجائب إن واحد زي ابن عربي وتبعه طائفة من المنحرفين يقولون إن إبليس هو الذي وحد الله والملائكة اشركوا ويستدلي بالايه دي على. ازاي قال لك لان ابليس ابى ان يسجد لبشر والسجود للبشر شرك فابى ان يسجد الا لله يبقى هو ده اللي حقق التوحيد انما الملائكه سجدوا المين لادم وادم ده بشر بالله عليكم الذي يقول هذا الكلام عنده عقل مش هقول عنده ايمان لانه كده انسلخ من الايمان جملة واحدة ان كان اعتقد هذا لان الله عز وجل لعن ابليس وطرده بسبب المخالفة وامر الملائكة ان يسجدوا فلما يكون للامر اتى من الله عز وجل ما فيش حد يتكلم الكلام ده إنما يقال في حقنا نحن كبشر إذا سجد بشر لبشر إذا اقسم بشر على بشر ببشر الكلام ده قال لي في الشر لكن رب العالمين لا يجوز أن يقال له ذلك ما هو ربنا عز وجل اقسم بالتين والزيتون والليل إذا يغشأ وكل دي مخلوقات ونحن منهيون أن نحلف باي مخلوق أي كان إنما يجب علينا إذا حلفنا أن نحلف بالله عز وجل وحده إنما الله عز وجل يحلف بمن شاء من عباده وبما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله يحكم لا معقب لحكمه وقال تعالى ولا يقف عقباها فيوم في يخلط القصة دي وقول لك هو والذي وحد الله لأنه أبا يسجد إلا لله وآدم عليه السلام نزل من الجنة بلقمة أكلها سفيان بن عيينة له كلمة جميلة في المفارقة بين ترك إبليس للسجده وبين تناول آدم عليه السلام للقمة التي نهي عنها قال إيه سفيان بقى الإمام القرآني المحدث الكبير الذي عقمت النساء انترد مثله سفيان بن عين ده شيخ احمد وشيخ الشافعي ولو كلام كده زي سلسل الذهب منه الكلمة الجملة اللي انا هقولها دلوقتي بول اذا كانت معصية الرجل من الكبر فاغسل يدك منه وإذا كانت معصيته من الشهوة فارج له فإن آدم ترك السجود استكبارا فطرد وآدم أكل شهوة فغفر له وآدم إبليس إبليس ترك السجود لادم كبرا فطرد وادم تناول لقمه بشهوه فغفر له عشان كده في فرق ما بين المبتدع والماجن يعني واحد حبيب وبتاع افلام ومش عارف والكلام ده بتاع ممكن ده يتاب عليه ليه لان شهوته كلها جايه منين او معصية جاية من الشهوة بخلاف المبتدع يعتقد بدعته دينا فيصر عليها ويموت بها كما يحكون عن الجعد بن درهم اللي هو مؤسس مذهب الذين ينفون عن الله عز وجل صفاته التي وصف نفسه بها في القرآن يقولك ان الله ليس بسميع ولا ببصير ليه لان سميع لازم له يكون له ود لابد ان يكون له اذن ولو قلت له اذن بشبهته بخلقه وقال تعالى ليس كمثله شيء يبقى ما بيسمعش وليس ببصير لان البصر يحتاج الى جرح عين وإذا قلت له عيني بأن شبهت الله بخلقه وليس كمثله شيء بما ليس له بصر وهو ليس متكلم لأن التكلم عايز لسان وعايز حنك وعايز إسنان وعايز شفتين وإذا قلت الله يتكلمي بأن شبهت الله بخلقه ما يتكلمش يبقى لما يكون ربنا عز وجل وتعالى الله عما يقول الظالمين علوما كبيرا لا سميع ولا بصير ولا متكلم يبقى البشر اكمل منه ولا لا لان المتكلم اكمل من الاخرس والبصير اكمل من الاعمى والسميع اكمل من الاصم طب انا بتكلم كبشر انا بتكلم اهو وانا ابصر وانا اسمع يبقى انا افضل ولا لا يبقى جعلوا الخلق افضل من الخالق لما نفوا عنه صفاته وعند شويه جاهله مش طب ما يكمل الايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أو فنفى المثليه واثبت سمعا وبصرا يبقى انت كل صفات الله سبحانه وتعالى تاخدها مع ليس كمثله شيء تقول هو سميع وسمعه ليس كسمعنا وبصير وبصره ليس كبصرنا ومتكلم وكلامه ليس كلامنا وحي وحياته ليس كحياتنا ها؟ وهكذا كل صفات الله سبحانه وتعالى الجعد بن درهم ده قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا طبعا ده تكذيب للقرآن واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليم لما يقولك ما حصلش يبقى بيكذب ايه القران على طول كانت الشرطه زمان شعارها مش الشرطه في خدمه الشعب الشرطه في خدمه الدين وهو ده المفروض يبقى شعار الشرط الشرطة في خدمة الدين شعبة ابن الحجج الامام الكبير ابو بسطان الضخم الذي يروي عن الضخام مر برجل يروي احاديث مكذوبة واحد يقول موضوع من الحديث الكذب اللي الناس بتقولها دي المؤمن كي فطن مثلا أهدى حديث مكذوب مثلا لا يجوز لأحد إن, أن يقوله إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسنى في المنبت السوء أهدى مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وأحدث كتير جدا الناس عملا تقولها وهي مكذوب من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا فالصلاة له أهدى منكر من لم تنهاه صلاته عن فحش ومكر لم يزدنا الله الا بعده او ده منكر برضه صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع لزكاه الفطر او ده منكر ها مش دي احاديث كلنا بتسمعوها وبتتقال والكلام ده اه دي كلها احاديث بواصل يا موضوع يا مكذوب يا منكر يا باطل كده يعني فواحد قاعد يحدد باحاديث من هذا الجنس لم تصح فقال له شعبته لتنتهين او لأستعدين عليك السلطان هابلغ فيك هيبلغ مين هيبلغ الشرطة السلطان عشان يجو واخد واحد بيحدث بحديث منكر طيب ده لو الشرطة في خدمة الدين بقى يبقى كل خطباء المساجد هيشرف في الزنزيل بالنظام ده لأن معظم الأحاديث اللي عملين يقولوها على المنابر والكلام ده يا تلاقيها كلها ضايعه تقريبا يعني إلا ما ندر من اللي هما بيتحروا البحث عن الأحاديث الصحيحه فالشرطة كانت في خدمة إيه الدين فلما الجعد بن درهم قال إن الله لم يتخذ إبراهيم ولم يكلم موسى تكليما السلطان بعث الشرطة يدور عليه لأنه الرجل يكذب القرآن المهم قعد يدور عليه فحروا لما جابوه اخدوا حبسه لحد يوم عيد الاضحى جابوه متكتف وحطوه تحت المنبر وبعدين خالد بن عبد الله القسري حاكم العراق خطب خطبة العيد وبعدين قال ايها الناس ختم لي الخطبه بالجمله الاتيه ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني بضح بالجعد بن دره فانه يزعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم تاخذ ابراهيم الخليل ونزل فذبحه في اصل المنبر تحت المنبر يعني طيب احنا كمسلمين ابيح لنا ان نتكلم بكلمه الكفر لننجو واحد قبلك وقال لك بص بقى قل انا كافر انا درزي انا نصراني انا يهودي انا مجوسي والا حد الشرع رخص لك انك تقول الكلمتين دول وتمشي كما قال تعالى الا من اكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره هو ده المشكلة اللي عليه إذا شرح صدره للكفر هو ده المشكلة لكن تقولي الكلام ده من وراء قلبك عشان تطلع من مطب قال لك قل كلمة الكفر وانجو بها طب ده ما كان ممكن يقول يا جماعة انا تبت ولا كان صعب عليه يعني يقولها كان ممكن يقول وخلاص يا جماعة وأنا بوعل توبتي عليكم وعلى رسل الأشهاد وهوت ده وكان ينفد بجلده ابدا ما انفدش ولا قالها حتى ولا اعتذر ليه لانه كان يعتقد ذلك دينا كما تعتقد انت ان الله لا شريك له فالمبتدع يعتقد بدعته دينا ولذلك لا يترك البدعه فمثل هذا يندر أن يخرج من بدعته إلا إذا تفضل الله عليه بخلاف صاحب الشهوة ولذلك صاحب الشهوة يخفي معصيته وصاحب البدعة يعلنها صاحب البدعة بيجي على المنبر وبالمسجد وفي كل حتة وفي المؤتمرات ويقول البدعة بتاعته مش بيدعو الناس إليها وعيد الناس كلها تبقى مبتدعه وتعتقد نفس الفكر ها يعلنها اما صاحب المعصيه فيخفيها فيش واحد ابدا ممكن يفعل معصيه الا اذا كان فاجرا في غايه الفجور او كان المجتمع كله فاجر زي شاطئ العراه مثلا او مدينه العراه اللي موجودة في امريكا مثلا كلهم بلبيس طب كلهم بلبيس في بعض حيكسفوا من ايه ها؟ يبقى دي فجور عام فمحدش مكسف من حاجة لكن اذا اراد ان يمارس الفجور في بلد تمكن الفجور لازم يستخبه رباب لازم يقتل بالضب والمفتاح لازم يعمل حاجه فصاحب الشهوة بيخفيها طيب بيخفيها ليه؟ لأنه عارف انها غلط طالما عارف انه غلط ممكن يتركها بخلاف الذي يعلم أنه محق ويستعلن بها زي أصحاب البدع أو الكفريات أو, أو إلى اخره أصحاب المذاهب الرديئة صح الكلام؟ يبقى اذا عندما نسمع هذا الحديث ينبغي للمرء أن يعرف موطئ قدمه وإن الإنسان قد يغفر له بأدنى شيء أهل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته ودخلت امرأة النار في هرة حبستها إيه المفارقة الغريبة دي يعني امراه بغيه يعني تتاجر بعرضها دي شغلته فالبغية دي مثلا ممكن تكون زادت خمسمائة مرة ستمائة مرة نزلت تشرب من البير وبعدين طلعت طلعت من البير لفوق لقت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش بينعق التراب من العطش رقق البح والرحمة دي مش من اختصاص المسلمين بس الرحمة دي في قلوب العالمين جميع ممكن تلاقي واحد كافر من اكثر الكافرين وقلبه يقطر رحمه ويبقى عنده مروءه ونجدة وشجاعة ويلاقيك انت كمسلم بخالف له في الدين مثلا واع في ورطه هو اللي يروح يشيلك ويبتاعه ويتحمل تبعة النفقة والعلاج والكلام ده كل ده خايف عليك الرحمة دي مش بتاعه المسلمين بس انما هي مشاع على مش على بني آدم بس كما حتى على الدب العجماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة مئة جزء فانزل على الأرض جزء واحدا يترحم منه الخلاء إنس والجن والطيور والحشرات والدواب والبهايم والكلام حتى أن الدب العجماء اللي ما تفهمش يعني لا ترفع حافرها عن وليدها خشيه أن تصيب فالرحمة دي مشاع ربنا عز وجل نسراها في الخلق فرق قلب المرأة البغيرة طب ما فيش لا لا إناء ولا معها كباية ولا الكلام خلعت الحذاء بتاعها ونزلت ملأته بالماء وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها دي عجيبة من عجائب ولا لا دي عجيبة من عجائب بالنسبه لنا احنا بمقاييس المعاصي لان الزين عندنا جريمة من أكبر الجرائم صاحبه يعذب وإلى آخره هذه امراه غفر الله لها ليه لا يسأل عما يفعل وفي المقابل امراه حبست هر لا هي سقتها ولا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض هدى شوف عملين متقابلين شوف منتهى اليسرى وعندنا قصة ابي موسى الاشعري وهي القصة دي رواها الامام ابن ابي شيبة في المصنف بسند قوي ورواها من طريقه ابو نعيم في كتاب الحليه وابن قدامة في كتاب التوابين وهي من القصص الغريب كان ابو موسى بيحتضر في النزع يعني وهو بيحتضر قال لأبنائه وم حواليه كده يا بني اذكروا صاحب الرغيف فقالوا له يا ابانا ومن صاحب الرغيف فحكى الحكاية بقى كان في راهب في بني إسرائيل عبد الله سبعين سنة في صومعه وكان ينزل البلد يوم واحد بس يقضي حاجياته لا شيء الاكل والشرب والكنده وبعدين يدخل الصومعه بتاعته ففي يوم من الايام نزل من الصراع بتاعته ووجد امراه جميله ضعفه فبقي معها سبع ليال في الحرام يعني ثم كشف عنه الغطاء وعرف الجريمة النكراء اللي هو وعع فيها فهام على وجهه في الأرض فلا يمشي خطوة إلا يسجد سجده وظل هذا دأبه كل خطوة يسجد سجده وقوم يمشي خطوة يسجد سجد وقوم وهكذا فضل ماشي كذا في الأرض إلى أن وجد جماعة من المساكين قاعدين في مكان كان بلغ به التعب مبلغه ام رمي نفسه فصته المساكين دول كانوا اتناشر وكان في راهب بيبعث للمساكين دول كل يوم اتناشر رغيف فلما جاء هذا الراهب العاصي الراهب العاصي ورمي نفسه فسطهم بقوا كام بقوا تنتاشر فالراهب اللي بيجيب الأرغيفة كل يوم بيجي مثلا يرمي لكل واحد ريغيفه كده كأن الراهب الجديد العاصي ده جاف من نصهم كده ورما نفسه فالمهم قد رغيف واحد اثنين ثلاثة اربعة فاضل اخر واحد رقم 13 ماليش رغيف ماليش رغيف وده متعود كل يوم ياخد رغيف فقال الراهب الرغيف بتاعي اين اين رغيفي قال له ما كتنتك شيئا هم الاثناشر بجيبهم كل يوم بوزع يا جماعة في حد أخذ رغيفين قال له لا كل واحد اخذ رغيف فالراجل قال له ما رغيف حتى المشادة بينهم قال والله لا أعطيك رغيفا سائر اليوم مين اللي سمع الحوار الضيخ الجديد اللي خاد رغيف مين الذي أخذ رغيف صاحبه لكان بياخذ كل يوم فأم واخد الرغيف أمر منه لمين رماه لصاحبه اللي هو بيقول فين الرغيف بتاعه ومات من ليلته ادى له الرغيف وفي نفس الليلة مات هذا الرجل فوزنت عبادة سبعين سنة بسبع ليال فطاشت عبادة سبعين سنة ووزنت السبع ليال بالرغيف فرجح الرغيف فنجا فابو موسى الاشعري بيقول لأولاده وهو بيموت يا بني اذكروا صاحب الرغيف يعني عبادة سبعين سنة طيرتها سبع ليالي من الزنا هذه عبادة سبعين سنة طارت بسبع ليالي ورغيف مسح السبع ليالي يطلع ايه رغيف يعني ايه ما قيمتك امام سبع ليالي من الزنا بل تستقل ابدا طاعة تفعلها لعل الله عز وجل أن يرحمك بها وأنت لا تدري خالص صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له غصن شوك شوك هتدخل في رجل واحد ممكن ما يكونش عندك نية خالص بس اخدتها رميتها طب انت ماشي دلوقتي ساعات تلاقي لاي مكسوره مكسورة مكسوره مكسورة والكلام ده انت عارف لو انت وقفت ومسكت الازاز ده ونحيته على جنب كده عشان يدخلش في رجل حد ممكن ده يكون ابرك من قيام ليلك طيله عمرك اهو احنا عارفين حاجة او احنا عارفين موازين الاعمال شكلها ايه اهو حاجه سهله أهو ولا تكلفك شيئا ولا تكلفك عناء ناسي يما اذا استحضرت وانت بعد ما سمعت الدرس ده استحضرت ان غصن شوك غصن شوكه أنجل صاحبه اهي زازه ممكن تدخل في الواحد لانها اخت الغصن ها ممكن يرحمك الله عز وجل بهذا الفعل ويكون ابرك من عمل انت تعتد به وجهزت له وعدت العده و... وسهرت ونمت قبليها عشان تقوم الليل وبتاع وتأنخت وب... فيه وبتاع وعدت تقرا بصوت جميل وتعيط طول الليل و... ها ممكن يكون ال... الازاز اللي انت رميت على جنب دي أبرك من الليل اللي انت قمت بيه ممكن تكون أبرك من صيام في شهر 8 الدنيا حر واليوم طويل والكلام ده فذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك نسال الله تبارك وتعالى الا يحرمنا هذه اليقظه وان يجعلنا من عباده المتقين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم